يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوا وعدوا وكم اولياء تلقون اليهم بالموده تلقون اليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم نال الحق يخرجون الرسول وانياكم ان تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيله ان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 وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ